أنفسهم إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّر ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له فلا مرد له وما لهم من دونه من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 ويدرئون بالحسن السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنة عدن يدخلونها جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أبظاهر من القول بلزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ